وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباقل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم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 صر منهم ولكن يبل وبعض كوب ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فليضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عروفا لهم يا أيها الذين آمنوا ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسى لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم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 ان حميما وسكوما ان حميما فقطع امعاءهم